قُل ان الخاسرين الذين يخسرون انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا بو الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين يداهم الله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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء ان فسلقه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم